بسم الله الرحمن الرحيم 2. حميم 3. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما 5. إلا بالحق وأجل مسمى 6. والذين كفروا عما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 وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ أَمْ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَوَاتِهِمْ لَوْ بُعِثُوا لَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُحَارٌ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَاءَ إِلَى عَلَمٍنْ مِنْهُ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كفروا للذين آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا سِحْرٌ قَدِيمٌ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه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 واللَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفَِّكُْمَا أَتَعذَانٍ أَنْ أُخرَرجَ وَقَدَ قَالَةٍ قُرونُ مِنْ قَبِلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَ لِله وَلَكَ آمامٍِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِلَّه وَلَكَ آمامٍِ إِ وَعْدَى اللهَّهِ حَقّم فَيَقُلُ مَاهَا إِللا سَيَطِيرُ الْأَوَّلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّ لَهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا هُونًا بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَاذْكُرْ أَخْوَانَ عادٍ إِذْ آنَذَرَقَوْمَا بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما 17. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب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 نكُمْ فيِي وَجَعلنا لَم سَمعَون وَأَبِصَرَ وَفْقِدَ وَجَعللنا فَمَا أَون عَْهُم سَمم وَلَا أَبَصَغُم وَلَا أَفِْدَةُ مِنْ شَيْيي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 ان الذي خلق السماوات والارض ولم يعبه خلقهم ان بالقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا علنا 118. أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوكوا العذاب بما كنتم تكفرون 119. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 129. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون